تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام وتحية طيبة لكم أيها الاخوه والأخوات الكريمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس وأن تكتب إن شاء الله في ميزان حسناتنا إن شاء الله طيب قبل أن نبدأ مضامين الدرس البارحة كان واحد عليه عقوبة صحيح؟ الدرس السابق؟ كان واحد علي عقوبة قلنا له اريد آية قل يدعو الله او يدعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى في اي سورة عليك العقوبة كانت زين صفحة طلعونا صفحة 293 طيب بسم الله الرحمن الرحيم خوة ما تعبتك الآية شقدش كم ساعة دورت عليها نص ساعه يعني نص ساعه البارحه احنا خليناك بعباده تنظر بالقران صح موفق ان شاء الله مئتين وثلاثه وتسعين سوره الاسراء قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايام تدعوا فله الاسماء الحسنى طيب نقول مايكروفون خلي يقرا لنا اياها مئتين وثلاثه وتسعين الايه مئه وعشره نسمعها منك أعوذ بالله. إيه موجود موجود صوت بس قرب المايكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على صوتك على صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. قل ادعوا الله. شوف أنا أكثر من مرة قرأتها قلت قل ادعوا الله قل ادعوا ما قلت قل ادعوا هاي همزت وصل له همزة قطع. همزة وصل ف. ما تقراها تقرأ الدال مباشرة بعد الكسرة فضل قل ادعو الله وادعو الرحمن عيدها مرة ثانية ووقف على كلمة الرحمن خلينا اسمعها زيان وواضحة بدون خجل يلا قل ادعو الله شنو؟ شنو قل ادعو مرحنا اقبض عقوبة ثانية دير بالك يلا نعيد قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ادعو الله نعيدها مره ثالثه خلينا نسمعها قل, نسمع قل ادعوا الله وادعوا الرحمن زين سمح لي. لي على كيفك وبراحتك وخذلك نفس شويه وعيد ياها اياها بعد مره وبصوت عالي تفضل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اريد اسمعها مره وحدة. جملة واحده صحيح قل ادعو الله وادعوا الرحمن شنو اسمك الكريم رعد. رعد يعني انت اسمك طبعا مو رعد خطا اسمك رعد بسكون العين زين قل ادعو الله او ادعو الرحمن قل الله او ادعو الرحمن قرب المايكروفون خل اسمع قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن من تقرب المايكروفون تطلع قل ادعوا صح نعم. احنا نريدها شنو قل ادعو, قل ادعو الله قل او ادعو الرحمن فضل قل ادعوا الله او رعد بدون همزه قطع همزه وصل مباشره شوف قل, قل ادعو واضح الله بعد او ادعو الرحمن قل ادعو الله او ادعو الرحمن جوه جاي الفضل زين ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى هاي الاسماء هذا المد اللي بيها شو نسميه أه... بدون حكي بدون حكي أه... ما شو اسمه وصل ها أه... ما... واصل واجب خلصوا ألفيلكم هاي اللطيفة هاي مالتكم مال لل... رأسين قلتوا متازل متازل هو سمعها طبعا زين فد واحد من أصدقائنا بأحد المناطق انسان على فطرتها جدا فسئله قال له لا عددنا الأئمة الاثماش المعصومين تعرفهم قالوا معرفهم زين؟ قالوا لا عددنا ياهم. لأما الأثناعش المعصومين قالهم أول واحد النبي محمد. قالوا لا ما يخالف. صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا لا ما يخالف. النبي محمد. زين. بعدا قالهم على النبي طالب عليه السلام. قالوا لا زين. بعدا قالهم الحسين بعد العباس. قال زين. هما قاموا يضحكون. زين. قالوا لا زين, زين زين زين. خلي احنا نريد آخر واحد. زين اخر واحد منه واحد اشار له قال له سمعني المهدي اجل الله تعالى فرجه الشريف يعني الامه كلهم سمعوا مثل ما هسه احنا كنا سمعناها المد المتصل زين قالوا له لا لا سمعتها سمعتها قال لهم لا لا ما سمعتها ما سمعتها ما اعرفها طبعا هم كلهم سمعوا قالوا له يلا منو قال لهم سيد مالك زين هسه نفس نفسك كلهم هم سمعتهم قالوا المتصل المتصل فأنت شوية من نسال واحد اتمالك ونفسكم وخلونا نسمع مننا الجواب احنا هم نريد نسمع الجواب الصحيح اذا المد المتصل أربع حركات. مقدار مده اربع حركات حكمه الوجوب. الوجوب جزاك الله خير اكمل زين قبل لا تكمل الاسماء الحسنى الحسنى بها مد تحملوا شوية توسكتوا زين الحسنى بها مد ها؟ شنو المد بها مد مد متصل، بس الحسنة بها مد متصل. وين المد المتصل بالحسنة؟ ها؟ <تصفيق> <تصفيق> طيب الأخوات الكريمات. الالف الطويلة. زين. والقبلها مفتوح. هذا شن نسميه؟ شن نسميه؟ قرب المايكروفون على. سامي ماد المتصل. شو تقولون اخواتنا الكريمات شو نسمي هذا المد منو يعرف بكم ما شاء الله كلكم تعرفون اللهم صل على محمد وآل محمد ها مد العوض بعد شو نسمي هذا المد مد الحركي ما عندنا مد اسم الحركي بعد منه شو نسميه مد البدل بعد مد الطبيعي بعد مد الطبيعي بعد طبيعي بعد ها ما بيمد مد زين كم واحد يقول ما بيمد مد يرفع ايده طيب كم واحد يقول مد العوض يرفع ايده اي يلا ماكو مو يعني مو مد عوض مستواكم قلتوا مد عوض الاخ قال مد عوض زين كم واحد يقول المد الطبيعي زين هو يعني اه حشاه قال احنا عندنا الالف ساكن هذا ايضا للي قالوا ما بيها مد زين الحسنى طيب هذا الف لو مو الف زين لو ما اني يا ولد الحلال قاي لكم الالف من شرحت المد مو قلت لكم الالف بكل الكلام بكل اللغه العربيه بكل القران شو وقت ما يجي هو من الطبيعي قلتها لو ما قلتها كلكم عليكم عقوبه اليوم هسا نعطيكم العقوبه زين الا يجي بعده همزه في كلمه مثلا شو راح يصير راح يصير منفصل صح اجت بعد سكون يصير لازم مو صحيح فاذا الالفاني قايل لكم اياها يا اخواني يا أخوات الكريمات قايل لكم الالف دائما ساكن ما قبله مفتوح اينما وقع شوف هساان شقلك قلت اينما بها الف لو ما بها يعني مد طبيعي زين فوين ما تشوف الالف بمد طبيعي هسا لكم عقوبه جماعيه اليوم ها ما عدا اللي يجاوبوا يعني يالله عيني تفضل كمل لنا اذا هسا عرفت حبيبي الحسنى فيها مد طبيعي مقداره حركتين طيب واللي ما بيها مد قال شلون ما بيها مد يلا تفضل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها زين هاي التخافت استاونك تحكي على الالف قلت الالف وين ما يجي شنو مد طبيعي اذا اجى بعد سبب يصير غير طبيعي هذا تخافت الالف بعد فاء الفاء من أسباب المد الغير طبيعي، ها؟ شنو أسباب المد الغير طبيعي؟ ثنين، الهمزة والسكون. فإذا ما دام ماكو همزة ولا سكون مو من حق أمد أو أنطح حروف المد أكثر من حركتين طيب أي حرف من حروف المد هاي المراجعة تفيدنا أي حرف من حروف المد اللي هم الألف أو الواو أو الياء المكتملات الشرائط. الشرائط شنو؟ الأول أن يكون ساكنا صحيح ثنيا أن يكون ما قبله متحركا صحيح ثلاثة أن يكون أو أن تكون الحركة من جنس حرف المد فإذا مكتمل بذن الشرائط ش راح يكون ما طبيعي اجي اكو بعد سبب اذا اكو بعد همزه لو سكون والسكون لو تكون عارضه لو تكون لازمه والهمزه لو تكون متصله لو تكون منفصله ايش راح اسوي له يعني صراحه يصير بمد غير طبيعي اذا كانت بعد همزه اذا متصله راح اسميه المد المتصل الواجب ومقدار مد اربع حركات إذا منفصل راح أسميه المد الجائز المنفصل ومقدار مد حركتين أو أربعة مصحيح؟ إذا ألقى السكون لو راح تكون مثقله مد مثقل كلمي مثل كلمة الضالين والحاقه والصاخه وذاك الدرس شرحناهن والطامة وأتأمرونني وقلنا هماتين هذا المد موجود فقط في حرف الألف والواو بالياء ما موجود صح لو زين شوية رجاء انتبهوا الدروسكم وحفظوها زين وتابعوها زين طيب فإذا من أجل إلى تخافت ولا تخافت بها هذا الألف ما الطبيعي مئة بالمئة ما بي مجال زين بعد حرف الفاء حرف الفاء رجال لا نعرفه ولا يعرفنا لا هو من أسباب المد شو تقول ها مو من اسباب المد، فمو من حقه ما يأثر علينا يعني زين؟ اذا اجه واذا ما اجه ما لنا علاقة به. المهم احنا نلقى لو همزة لو سكون طيب ولا تجهر عيدنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبت... تخافت ليش غير تأساكنة ولا تخافت بها <تصفيق> معذرة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تخافت بها طيب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها طيب وابتغ بين ذلك سبيلا حي الباء اللي فيه وابتغي قلق لها شوية خليها يصير بها حركة تعرف شو القلقلة يعني الحركة اليوم اشرح لكم حروف القلقلة ان شاء الله تفضل وابتغي بها لا وابتغ وابتغ بين ذلك سبيلا احسنت يكفي جزاك الله خير جزاء المحسنين صلوا على محمد وال محمد على محمد محمد تعبناك شوي اليوم جزاك الله خير اجر وثواب ان شاء الله اخواني الكرام اللي جاي الاحظه انطيكم اي دروس المدود وغيره وغيره هذه الدروس احنا قلنا لازم تكون دروس قلائل لانه اللي جاي اشوفه انه انتو ضعيفين جدا بالقراءه الصحيحه يعني انتو تقويم الكلمه ما جاي تقوموها بصوره صحيحه يعني الفتحه ما جاي تقراوها صح والظمه ما جاي تقراوها صح والكسره ما جاي تقراوها صح والسكون ما جاي تقراوها صح مثل ما هسا المثال السابق اللي كان عندنا مثلا ولا تخافت بها يقول ولا تخافت بها الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده شنو؟ بمقدار هذا القرآن الكريم الذي أعجز أهل الأرض جميعا طيب وكان هو معجزة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذي انتشرت رسالته وكان معجزته منه القرآن الكريم فعندما أنزله الله سبحانه وتعالى انزله على هذه الشاكله على هذه الصوره هل يجوز لنا ان نغير هذه الصوره ها انتم تلاحظون في بعض الاحيان مثلا في بعض التقارير اللي تطلع على التلفزيون مثلا على الطبيعه على الفلك يقولون هذا الفلك هذه النجوم اذا وحده تاخرت عن وحده ما ادري ايش قد جزء من الثانيه اقل جزء من الثانيه ايش قد يعني يقول يختل يصير اصطدام هذا الشمس يقول له تتقدم خطوة بعد اقل الخطوة اقل مسافة قد قليلة جدا يقول تحترق الارض بمن فيها يعني كل شيء بحساب طيب في يوم من الايام ذاك اليوم انا اشوف تقرير على التنفس ومجرى التنفس ليش الله سبحانه وتعالى جعل من خرين مع كون الفتحه الداخل الانف هي فتحة واحدة طيب وليش خلى الانف مرة واحد مفتوح مرة واحد مغلق وبالتناوب فسأنت انتبه التنفس مالتك مرة فتحة من الانف مغلقة مرة الثانية مفتوحة مرة هذه مفتوحة مرة هذه مغلقة طيب؟ اللي عن العكس ليش؟ يقول اخو وثقوا الداخلي واحد سووا تجارب اكتشفوا انه الانسان لو كانت فتحة واحدة ما راح يستطيع التنفس بصورة صحيحة ما راح يميز الروائح ولا والأي شيء بصورة صحيحة وسوى اختبار بفضل هذان المنخرين تيجي شنو يصير يعني شنو سمني التنفس يصير دي من جميع الاتجاهات طيب هاي تيجي تلقى القرآن يقول ألم نجعل له عينين ولسانه وشفق الله سبحانه وتعالى يقدر يخلي لنا عين وحده هنا وفضل تره بس تتصور الإنسان بعين وحده ما يشوف الأشياء كلها انت اغلق الآن عين وحده ما تشوف هاي الجهة تنعدم عندك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ خوشان يقدر يخلينا لسانيا. فشاهد الكلام. الله سبحانه وتعالى لم ينزل شيئا ولم يجعل شيئا عبثا. فإحنا أيضا القرآن الكريم بما أنه موجود ومحرك بهذه الحركات نحن نقرأه بحركاته الصحيحة. ولذلك إحنا جاي نتعلم خطر نقرأ القرآن الكريم بحركاته الصحيحه. فشوي انتبهوا. تحتاجون؟ تحتاجون إلى خطوتي. الخطوة الأولى التاني في القراءه انت ما مجبور تقرا سريع تمام مجبور تقرأ سريع ولا انت مجبور تقرا بنغمه واضح تلاحظون اني دائما اقرا لكم الايات أقول لكم اقرا بدون نغم يا اخو مو شرط اللي تقرا بنغم ويخليك شنو يخليك يعني يخليك يعني ما تشوف الحركات بصورتها الصحيحه تذكيرك وين يظل مع النغمه اللي تقرا بيها طيب خاصه وانت ما ضابط النغمه ولا ضابط الحركه ويضيع الخيط والعصفور مثل ما يقول عندنا بالمثل زين لا نغمتك صحيحه ولا قراءتك صحيحه فاذا اول شيء تحتاجون شنو التاني التاني على كيفي من اقرا ببطء لان اقرا ايه واحده صحيحه افضل مما اختم القران كله وهو مصحح زين بعد ذلك نحتاج الى التركيز التركيز اثناء القراءه لا اقرا كلمه واعبرها يعني أنا من جيت أقرأ قل ادعو يعني أنت من قلت قل ادعو أولا سكنت اللام والنوب خليت همزه قطع على الألف وكسره وخليت ألف وهذا شي غير صحيح ما موجود أنت اقرأ الموجود الموجود يقول قل ادعو زين أسألكم بالله من الأسهل قل ادعو لو قل ادعو صح؟ فهي أحكام التجويد يا اخوان الغاية الرئيسية منها هي تسهيل النطق بالكلمات القرآنية، يعني من خلو الادغام أو الإقلاب أو الاخفاء أو الإظهار خلو خاطر إحنا نقرأ القرآن بصورة صحيحة هسه واحد يسأل سؤال يقول شيخنا وين إحنا شو الاخفاء إن شاء تجلوبنا وما عرفنا نقرأ مو صوت سوش الاخفاء صوتنا إحنا إحنا شابوا يشلون لعب كاشني وين راح وين جاء وذاك يقول النعايات وهذا يقول احنا خربطنا اللغة العربية كل واحد صارت للغة الخاصة بي صح لو مو صح العرف تلذب بصوت وين بالتعليم لا احنا الآن جايين نريد نقوم هذا اللسان نخليه يلفظ الكلمات باللغة العربية بصورتها الصحيحة طيب فول لهو انتهى انا اسألك انت تقول الانباء اسهل لو تقول الانباء اسهل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر؟ أسهل لو ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر تقول أشهد أن محمدنا رسول الله لو تقول أشهد أن محمدا رسول الله من أسهل؟ أشهد أن محمدا رسول الله أكون ادغام. هذا الادغام بعض الأخوان ما يعرفه لذلك أنا ألاحظ فأحد الأخوة يجري دي أذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله منو الاسهل ان لا لو الا ها الادغام النون باللام ادغام كامل بدون غنه طيب فاذا نحن نحتاج الى التركيز هم نحتاج نشوف بعض الاحيان شنو القراءه الصعبه شنو القراءه السهله زين اللي على السنتنا ما اريد اطول عليكم الحديث فاذا اني من خلال هذه المقدمه استشف انه مش قد ما انطيكم احكام ما راح تفيدوني ليش لانه البناء مو صحيح فن يعني إحنا هل حلقات هالدروس نكتفي بهذه الاحكام وخلونا نكثر من القراءه طيب اليوم احنا خلصنا ذاك الدرس الصفحه منه الصفحه الخامسه طيب اكو واحد من الاخوان انقطع فالاوتر مع نهايه الدرس يمكن الشيخ طيب شيخنا اليوم احنا نريدك غطيك درس سهل زين انطول مايكروفون للشيخ انطي حبيبي اكو بعض السور الابتلائيه نعم اكو بعض السور الابتلائيه اللي احنا جاي شنو من خلال هذه السور يعني جاي نقراها كثير وين بالصلاه مثلا طيب هذه من هذه السور القصار كسوره الاخلاص القدر الكوثر العصر صحيح هذه هل هالصور خلينا نتعلمها ونقراها بصوره صحيحه زين فشيخنا اليوم اريدك تقرا لي سوره الكوثر عوف لنا صفحه 5 تقرا لنا سوره الكوثر زين اول مره تقدر تقراها بدون ما تباوع على الكتاب تقدر تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شويه بصوت اعلى وقرب المايك بعد اكثر بسم الله الرحمن الرحيم احسنت تعيدنا الاستعاذة مرة ثانية بسم الله أعوذو. أعوذو. الرحمن الرحيم شيخنا الاستعاذة عيد الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيخ جاي يقول الشيطان ولو شيطاني جاي يقولها بالضمة ها جاي يقولها بالضمة مصح؟ احنا نريدها بالضمة لو بالكسرة الشيخ نريدها بالكسرة الشيطاني نعم صبع عوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم طيب إنا أعطيناك الكوثر طيب فصلي لربك وإنحر فصلي لربك فصل... وإنحر وانحر مو وانحر طيب فضل فصلي لربك وانحر زين ان شانئك هو الابتر جزاك الله خير اريد لك تعيد لي هاي السوره وتوصل لي بين الايه الاولى والآية الثانيه يعني مو ان اعطيناك الكوثر وراها فصلي لربك لا تقف سويها متواصل اقرا لي آية ايه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي بدون وطف فصلي لرب... عيدها إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر هم عدت وانحر نحن نريدها وانحر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ما جاءت في المعلومة جيب المايكروفون شكرا شيخنا هسه راح تعرف شنو قصدي قرانا شيخنا سورة الكوثر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة ثانية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيخنا أعوذي لو أعوذوا. اعوذ لو اعوذ اعوذ اعوذ قرانا يا اعوذ خلنا نسمعها زين بالله من فيه. الشيطان الرجيم احسن أفضل الذكر لا بسم الله الرحمن الرحيم البثمة الموجودة يمك هكي قبلها أفضل الذكر بس بسم الله, الله. قرناها بس بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا الرحمن ولو الرحماني الرحمن الرحيم بالضم ولا وبالكسرة قال بالكسر. عنها ياها كسرة جاي تقرأها بالضم ما ها ما هكو ضم ولا كسرة اكو كسرة لا اكو كسرة نعم اي قرأنا ياها كسرة نحن بسم الله الرحمن الرحيم طيب انا اعطيناك الكوثر اي فصلي لربك وانحر هذه فصلي اكو يا لو, لو اكو كسرة كسرة نعم زي انت ليش تقرأها يا فصلي لربك وانحر هاي هم يا فصلي فصلي إيه؟ إيه؟ كسرة كسرة صغيرة صغيرة فصلي لربك فصلي لربك وانحر احسن ان شانك هو الابتر زين هاي إن... احنا عدنا الف لو فتحة إن... شدة مشدة مشدة ده مفتوحة مش فنقراها ان شانئك ما نقول ان شانئك ش... لأ لأ نقول ان شانك هو الابتر ان شانك هو الابتر زيان. شيخنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي نحن قراها سوى بدون وقف لا توقف. قراها آية وحدة بسم الله الرحمن الرحيم زين إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر زين ليش فصلي فصلي إحنا استونا مو علمناك إياها فصلي فصلي فصل... فصل... فصل... فصل... فصل... لربك فصلي لربك أحسنت فصل... يا خلص الله العلي العظيم نحن أحسنت بوركت نحن أنطيها للشيخ انتبه للخطأ اللي راح انبهك عليه اللي صار عندك فضل شيخنا قرب المايكروفون عليك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرب المايكروفون بعد شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله قلت من الشيطان والبسملة قلت بسم الله الرحمن وقبلك اثنين قرأ قلنا لهم بسم الله الرحمن نعم بتكسب. اربع دقائق بعد على انتهاء الدرس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيخنا اعوذ بالله من الشيطان هو الشيطان ليش ترفعه يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم جيد أن نعطيناك الكوثر هذا موخذة المد المتصل والمد المنفصل موخذتين هذا شنو بيألف لو ما بيألف وبعد همزة شيخنا ان شاء الله تكمل لنا الدرس القادم لان الوقت انتهى ف... وايضا النكات اللي موجودة والأخطاء والملاحظات في سورة الكوثر راح نبينها ان شاء الله في الدرس القادم الى ان التقيكم في درس اخر احبتي اعزائي الجميع طبعا أستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد